بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم ي ولداً ولم يكن له شريك في الملك وضلق كل شيء فقد تره كطديرا واستقدوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موثا ولا حياة ولا نفورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إسكنوا فاراه عَلَيْهِ عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وذورا وقالوا اساطير الاولين فَهِيَ فهي تملا عليه بكره واصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحما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 أو يلقى إليه كنت أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تستبعون إلا وجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فبارك الذي لك خيرا من ذلك جماس تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك بل كذبوا بالساعة وأعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان فعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا همالك تبورا لا تدعوا اليوم تبورا واحدا ودعوا تبورا كثيرا قل أذلك طير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على رب وعثا مسكونا ويوم يحفرهم وما يعبدون دون الله فيقول فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السفيرين قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن, ولكن نتعتهم وآباءهم حسن كانت الذكر وكانوا قوما قورا فقد تدقوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظهر منكم نذقه عذابا كبيرا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 وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرضون لقاءنا لما أنزل علينا الملائكة أو لرى ربنا لقد استكفروا فيه سوع ذو الكبيرة يوم يرمى الملائكة لارضى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد اصحاء الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا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 يا وإذا آذيتني لم أتخذ فلانا القليلا لقد أغلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهدورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا أولا نزل عليه القرآن هملة واحدة كذلك لنتبت به قآتك ورسلناه تغسيلا ولا يأتونك بمثل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أبائك شر مكانا وأطل سبيلا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 وقوم حلا ما جذبوا الرسل أخرطناهم وجعلناهم للناس آية وأعسدنا للظالمين عذابا أليما وعاذا وتمود وأصحاب الرشق قرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا كفرنا تكتيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مضر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نفورا وإذا رأوك لا يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عنها لهدنا لولا أن عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلها هو هواه هو أفأنت تكون عليه وكيلا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 لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَضَى اللَّيْلَ إِلَيْنَا قَضَضًا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباسا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح أشرا بين يدي رحمته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 فلا تطع الكاثرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي نرجى البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما بغزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء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 وما أعسلناك إِلَّا مبشرا ونذيرا قل ما وكفى به بذنوب عباده قديرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرض الرحمن فاتل به قديرا وَإِذَا قِيلَ لهم اسجدوا للرحمن قالوا أَنزَلَ الرحمن وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها زراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهى وكلفة لمن أراد يزدك وَأَمَّا أُرَاكَ حُسْنَهُ وَعِنْدَهُ الرَّحْمَنُ الَّذِي يَمْحُو الْأَرْضِ هُلْكَهُ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَفْتِنُونَ يَحْمِلُ جَذَوْنٌ وَقِيَامَتُ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ عَنَّا عَزَا فَهَلْ إِنَّ عذابها كان ورُما قررا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من ساب وآفن وعمل عمله صالحا فأولئك يبدأ يرسل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يجوب الى الله نتاب والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا في آيات ربهم لم يفروا عليها صما وعبيانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الأخرى بما صبا ويلققون فيها تحية وسلاما قالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعفق بكم ربي لولا دعاء إن كان قد يعرفكم فسم